adana markii arrintu dhabar arkeen way uga baxeen marka waxay la mid yihiin ka masaalii shaytaan iyo shaydaan oo kale id waqti qalaan lisaan qofki ku yidhi oo furgaalaw fala ma ka far markuu gaalobay qaal shaytaankii wuxuu yidhi inaanigu bariun minka bari banka waxa ka ma dhabaan inaanu xafu Allah Rabbul Aalame fakan waxay noqotay shaytaanka yaki rahay aqibaduma cidbtood annahu ma finnaari inay ku jiraan xaalidiin ay ku waraayan fiha لذلك سداسنا جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا لذلك المؤمنين أنت شرفت لهم اتقوا الله أنك أبقى والتنظر بل إيقاؤ حسابتما نفس النفي ما قدمت وحيهور مرسة لغد البحر آخر وحي نفيهور مرسة هذا الحساب تنتم واتقوا الله أنك أبقى إن الله أخبيرك وقالك أؤوج بما تعملنا هذا العمل فليسان ولا تكونوا أهاننا كل دينك ويه وكله رسول الله الا اليه بيد ريسيه فانصاهم الا وحي انفسهم ومسالح ديدو الا وسيه اولائك الفاسقون فاسقين تأوي الله سبحانه وتعالى ما عاشرفت له يلا انهو وياك مؤمنين تي اي الين كبقر بل حنف ولي بدو حساب تتبري قبل أن تحاسبوا Nabiga jirää alisala hissab tamma. Intahli idin hissabin nien. la mehse, nnaffali huahaa ja roma sata أو النفط هذا واللوصي مصالح دادي واللوصي أو مصالح دادي ما بس سمينا يعني وفاسقين كواسين بقاء والتنظر ها نفس ها إكتو كل نفس وأنا كرو نف فردني ها إكتو ويسلا حسابهم تو, تو. بقدر اللي إن الله هالخبير كحبيبات كواوي بوا تعملوا على عمل فلسه ولا تكونوا هأهاننا كل الذين كونا صلها اللي يذكر جس إلوي أو فأنصهم قالوا نفسهم يسوي نفسه مسالة عن فسين نفتوه ده مسالة ولايك الفاسقون تاوي لا يستوي مس النار النار النار أصحاب و أصحاب الجنة مس ما أصحاب الجنة والأصحاب التادس هم الفائزون كوب وغولي سواهي آياد البدا وقران كتيروه الله شاكي إلو نار كييو إلو جنة هيني اسكمدها أمناجعال المؤمنين كالمفسدين كالفجار وحوالبو الله شاكي لا يسوي مصنع أصحاب النار النار تأصحاب تادس يو أصحاب الجنة اسكمد ماها أولا نار تأودي يارسن قولانا جنة أؤدي يارسن أصحاب الجنة جنة أصحاب تودو هم يجو ألف هايزونك هو يقول يسوي الله حوليها لو أنزلناه داد دجن هذا القرآن قرآن على جبل بور أو بورتها سقراان كفهمته لرأيته وضرك له تخشى عن يده خشوعا متسديعا دل دلا دل عيسى من الله قال لك عبسيجس وتلك تعص المثال تصلها نضربها واندين عدايني الناس ذات كانوا عديني العلم يتفكرون سأواجف كلام لا سبحانه وتعالى قرانك هدي بور أنت الجوس يدجي معناها فهمته يضع خشوع صلوا سأدلو يسن ويبدل دلائل هاي بقى قبل جد وقراع ملائة وهدي معناها يفهمته يذنك بني آدم كيمركها قلب بيجي إنه أضعى ويه ما حال خشوع علاهين ما حال قلب بيجي إنه برك بني آدم كقرانكم مركو أفسد تفكر بعلي نقربه قرانكم مركو كفكر دلائل ما خشوعي عي ونا حق خيرات فوق عوي. ما لك الله عليه بور هدي الجسد الجيل لا وبدل دلاع الهاب. لو أنزلنا هداك كدة هذا القرآن قرانك على جبل بور وين؟ لرأيته واضأرك له الجبل كه خاشع نسوى خشوش خشوش عدوه نسوى ليس يبول حصله وين؟ متسدعا دلاعي دل من خشة الله الله عبستي سد دل دللاعي. Ja tilkata, alemsiaali, ja tussala, liinit, ja tamma tussala, ja ranko tussala, bada bullijan. Tilkata, alemsiaali, ja mi s-sali, jalka. Nadiribuħawano, għadajin liinna s-siddatka. La' alom ja amal alli, Allahu, Allahu, عالم الغيب يوحى مغنو أقوي يوشه هذا توحى مغذبا وحى إن جم قنوه إن أركين يوحى لهم مغذبا ألا له وأقوي هو الرحمن حريث حريث حريث حريث أله الرحمن كان حريسه وإن حريسي سعام طاع الرحمن كان حريسه وإن حريسي سمؤمنين تخاصك كقطع الله حون إليه أسماد سبى لينو شيء الله سيفد سوا حكمذا إله حقوا يقول عبدا مشر إيش إيش هجا موي وحكلوا مشر غيبك وشهادتنا هو اغيى الله سبحانه وتعالى وحاي انا انا ماقن يوخاي وما هو الله إله إله إله الله هو الذي قال له ولا اله الا الله حقو عبدا هو يسقمون عالم الغيب والشهاده وحمغدي وها ماقن با كا اوغوي هو الله الرحمن كن حديثا وين حديث سعامت اه اخري ادوم كان بالمؤمنين الرحيمة هو الله هو الذي قال له لا إله إله حق حقوق عابد آتير الله هو إساقامه الملك و هو متصرفا، القدوس و طهيرا السلام نبد قليد وصاحبك و نقصانه سوهس المؤمن و هو المؤمن و هو المؤمن و هو سوشيس يؤرهما و هو اللي مادان معجزة مؤمنين تو وحول بلغادي أورهم يين، المهيمنو غالب كي وحول بحكمه، العزيز غالب كالجبارو، سبحان الله ألا أن ذهن عم كيبو كن ذهنيا يشكون أو يشريقان، محمد علي سلا تسلم حوري، إن لله تسعة وتسعين مئة طن غير واحد، فمن حفدها دخل الجنة، وحديث صحيح أول، إلهي سقى إياه سقاشا ما جابوا لي يقف كي حفظياه، جنة دكده حفظ جابوها، لبدي نعمل القف الصرايح، إنتم عنه ذا منته، ودمعنوه ضر منسو، علماء قاد كانوا حين وين وين تكور ديدا بع، هذا إلهي وأنتها سواء أنت قرآن كي حديث كله هو يدة تررمي تح أسممااد أودن وأوانتقر في حديثك علىهالا. هو هو الله من أساالكم بكلس من هو اللك سيت به نفسه هو أنزلتته على الكتاب هو علمته أحد من خلق أو استأست بهه فيعلم الم الغيب انك أن تعلم مرك نب ساك أي أو الج أي مرك وحلق وهي اسمعة طرف يا واحد واحد يكسوه الجيش يا واحد أظواجار لطعي ملايين ويا اسمه أبو لكن إنت نال إناك أنا مركو جندوا قالي قفقي حفديا المبدأ أنه حي إنك فرك الله قط لكن معناه مو يمكن وحوي ويند معاندو داء منته أدخل لقنتو ويا أدخل الصيدا ويا منته هو الله الله ويا الذي أله ويا لا إله إلا حق له بعد إلا هو السكمة الله وحلوه الملك، الله وحلفهم ملكية دله، المقدس أو السلام أو نبت عن العيوب كنبت جسنا، المؤمن، مؤمن كأه، رسوش أوه مي يوحى أي كانا نفرينها، بركة تسول كان عجدة بكاني، المؤمن للمؤمنين على وعدهم وحب القادين أوه مي، المهيمن، أوحى البحر كمادوشة كايس، العزيز أو غالب، الجبار، حب قبذا. المتكبر وعظمته صاحبك حديث القدس ووحي هاي. الكبرياء إزاري والعظمته فدائي فمن نزعني عذبته حديثكم ما يعني ساسوها عظمته آنقا إسكاله إيا كبريا ذا لبدا وعدي إغلامه رانطار عذب كان قيم الله وحديث القدس وحي سبحان الله ألا نزهان هو فن عماك يشركون ويشرقه له وحال الله وحنا الله سوبربر نقا ياني ألاهو كان وانك هو الله الله هو الخالق او وخ ابوره او واتقديره خالق نمدو وهبينته هب الباري او القري المصور صوريه او صورده لوو تغلى غلي لو وخا الاسماء واسماء الحسنى الله الله ما في السماوات شي سماده وخا وهو ألا العزيزك غالب وجاء الحكيم خالق إيا باري خالق وحالق وفاصل التقديرته قدرك هو روي خالقه وألا الدونة يينو وحاء أبوره باري نواقر وحلق قري وإن الله قري لسميه باري نواقر وصمين تلفته وإن الله سميه ومصورنا الصفة اللي سميه برك انتبوه سلزيمة الله أبع انتها صفاء انتها صفاء الله أبع برك الموعد عالوشك تدور كصومر رواد أكتهج هو الله الله هو الخالق قدره قف شيخ أبو ريس قدره الباريق قراء الصماية المصوور الصورة صورة ذوقت لجلي له قالوا حوسنا ذا الأسماء وأسماء الحسن أو نعكسن لمن يعلق به أسمائك الحسن أو صفاته العليا أن تغفر لي ذنوب وادعو لي نصو نقله يسبحه وحاطس سبح سدو النزهة له قال ما في السماوات سباد وح كوسقا ياو الأرض أعداد وحو وهو قال أنا قال عزيزك غالبه يقال حكيم وفلسما، صورة الممتحינה، وصورة دي اللي حذنات القرآن الكريم كأية ذي هذا النقطة من يصدق ممتحنا قبلها قال دكي ما الله امتحانك، إنك خنبطها يو، إنك شهد خليل يه، بركيلوا قاده إنك خنبطها، بركوا الله امتحان سهل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوها كيالانين عدوى أني عدوى يوى عدوكم إذن كأدوين أولياء صاحبها كيالانين تلقونا أدو التورتان إليهم حقوة بالمودة جعل أدو التورتان و جعيلتكم لأكلان والحال قد كفروا أي كالوبين مما كيجاءكم إذن يمد من الحق حقه يخرجون الرسول الرسول كوي سارين ما كيكا سارين إيو إياكم إذن كبه أنتو منو بأنتو منو إلى ترميسين كليا يجيدين سارب بالله على الرب لكم رب قينا إن كنتم هداة هم ويا مركسين لليه خرجتم قوة الصباح الجهاد أن تقع في سبيلي أنا قد درت هاي في الظهير قد نل بقيس تسرونا والله سريسان إنسان إليهم حجود بالموت وأنا نجنا على موحان وجهي بما وما ومن يفعله oo gaadala laa saxiiba faqad dallawu lumisa wa sabil wadadi toosani bukan ayad waxay ku soo dagteen nin haadib bin abibaltaaliina haadib bin balta'a wanin muhaajira oo badri ah oo mu'mina on inna munafiqina ma ku jirin ya markii nabigu sanadkiisii حول قراء شوقي ورقداو حكوك والدين كسودولية أدنو قمونا فا فا هنن نبي قبل مرك الله شجع عيسى توصلامد الجبريل بق شجع علي عوام إيمغداد بن أسود ماشر خوض الخوخ لا يدا قبل تشوكت كتاب كأيواته كسر قاضي ويكد نبتها كي. جن كين مرك أسود علي بن أبي كتاب كيبات كين ورقدي gunti geedi kasoobaxay nabiga loo keenay waaloo aqriiday nabiga ma aqooni farta aqrinteeda marka suuli haadibo waa maxay waxano marka suuriya rasuulullah ayu guddegti buur hore intaan diinta soo galay munaafaqnamaan noqonay galna munaafaqnayn diintay sidii aan ku ahay ee makkah qolada muhaajiriintay kula joogta xeerahooda iyo qabilkoodi ba makkah in gelin anigu Uthman ibn Affan baan ka tirsanaa markaa waxaan igu nabadgalaan gacanina ku yeesho oo wuxoogay aanu mana sheegtan dooney markaa Suule walaal sadaqab uu Nabiga uu runbuu sheegay buu Uwar ibn Qadaab bay leeyay Rasuul aan dii igu daa munafiqah seedu dilbuu wabaan dii bedelay mid oakstay bedel Ilaahay ninka caasuuska hadduu muslim yahay chaasuusnimada waxa ku kalifayna umur adag ay tahay la diilimaay sidax qan oo kale yahay oo munaafiq yahay waxdan ku kalifteenay jirin halkaas laga laga dilay way chaasuus chaasuus waa khatar dadka muuminiinta ah haddii inaga la aydu wayn kaliya inaga lafteen walina la يا يَا الذين الَّذِينَ آمَنُوا لي حادثه ولما ديهن قران هو عام 60 يا يَا الذين امنوا قدكم المؤمنين تاه لا تتخذوه كيهلنين عدوي اني عدو, عدوكم عدو أو اي وعدوكم انكم عدوينا او غالده اولياء اصحابها كيهلنين تلقون اد uridisan wixii war ah ilahi maxagoodo bilma وحويه يخرجون رسول الله رسولكم بكثت سوصارين ما قاله ديسي إيوه إياكم إذن كبا بحير إذن سوصارين بأدتوا من إلاطة الرميسين كليا بالله إلا ربكم رب دينا مركز سيدال إذن الله وإن كنتم هداتهين خرجتم كواء الصوب بحي جهاداً دقال في سبيل آن قدرته إذا ابتقاء مرضاته في الظهي قدرته تسرون و الله سريسا نيسان إليهم كواء قال ذا بالمودة جعل درتب الله سريسا الله خليه وانا اني غن علم واخا بما اخفيتم <تصفيق> واحد كان دبطه يا هدا المنافقين وانا دينو غاهي ايوا ظاهر انسان ومين يفعلهم منكم سدا قفكي سميه او جاسوس لوقده او يدين فقط دلوو كلمى سواء السبيل والضد التصنيد ايت خفوكم وها عيله كلا لينو شيغو لا كلمان يكونوا وحي أهلا لكم إذن كأعداء عدو بيؤنكم ويبسدوا ويصافد إليكم حقين أيديهم كأمهرة هبكا إذن كسافدون السافتي بين الله الدعين إذن سنتهم عرّبكم وإذن دعاهم بالسوء حمام بإذن الله صابحي وإذن الله يجعلون لو تكفرون هادات قالوا ذنب يجعلون الله ولوحكا لدائي اللّن تنفعكم مركا إذن أنفع ميس أرحمكم قدابد ولا أولادكم عروتين يوم القيامة قيامه هي يوم كيس وحالله الله يا حادب بن بطلة عروت الادرتون أدوار قدر أقرطي قيامه وحكمته لما هي يفصلوا كالصاري بينكم الأحدين قرناتها لجين قارجنا قار ذا القوالدين كلكحين والله ألا بما تعملون وحد عمل فليسات فسيروك أركون قال أن أدوار وريون إنسان دحشة إنسان هذيك عندي إذا كدي الجاين إذا لك الملاعين عدو بهوت يديه قعنت يعرب أفي أدم وإذا قاد هاي الحمان أوقعتنا السيف كل الدجال لهم الهين أفكان ويد كل العيدين الهين واللي بواحكة سيدنا إن اتقالوا إذا سيدنا ده كله يشعل اللهين مركضتك قرابد الدرتات وحنو سما يوم قرابد هذه عروتها وقيامها على جينون عجيب واي إن يثقف لكم قالوا كل ما نكانت إذا كل جا إذا كقالي بنقدان أعداء عدو يبصدوا ويصافذ إليكم حتى إن أيديهم قاموا هذي واسنتهم عرب كذا بالسوء حمام بيدنكو صافذ وعرب كانوا يدكوا في الأقدام والدول يبغوا حيت على الله هايم اللي يتكفرون قالوا ده لنتنفعكم إذا أنفع ما يسأر حامكم قرابدين ولا أولادكم عروتينه هداة ميلح أقعد على عرورتها قيام وحبذين تري مايا لنتنفعكم إذا أنفع ما يسأر ولا أولادكم يوم القيامة يفصلوا الله وكل ساري بينك وبين أحدين متبين بالعقلين والله قال نبي ما تعملون واحد عمل فليسان بس يروك يا أخواني ما ركماش قد كانت آية نوح يشهد النبي إبراهيم قال له أوجب هذا أبو بني قد كانت لكم وحيدين سجان أصوات كضياش حسنة تنوون في إبراهيم, إبراهيم. معه قالوا إن أنا جبراءه، بريب عن إذا كان منكم أحد الواحد إذا كان مدح بنانه، إذا كان أيه وما تعبدونه أحد عبد سالم دون, عب دون كفرنا بكم، كفرنا بالنفعكم بأكذب كفرنا بكم إذا كان لك جالونه قربني ما وبدأ بيننا وبينكم أننا إذا نحضر وح كذاهري، العداوة على نمو، يوالبقداو عبده أبداً، حتى تؤمنوا إلاته ربيسان بالله الله ربيسان وحده وكله إلا قول إبراهيم إبراهيم قولك سودان كجدا ينمي لي أبيه وكو أبيه وكوئي لا صفران الله كوقو فرندلبي وما عمله حكومة نهرن ك الله كأديك من الله الميسين إن قوق فرندلبي مويه وهكلا كومات هذا ك كجدا ينمسان إبراهيم أبيه في مصر كا ووقو فرندلبي مركو أقعدين وعندو لله هي تبرأ من نبي إبراهيم markuu ogaaday abbi badkaar wuxuu balan qaaday saad faqir uu leeyahay inuu kaan bi xafiyan wuxuu ku qofraan dalbi allah ka qofraan dalbi allah weydaan qablaa ducada markuu ogaaday inuu mushriig yahay uu ka badi noode markaa nabi إذنك إيو قرابة نماذي يدوانك قالوني إسنع إيو عذوا النماء دحذيناك موقتها إلا أدعى الله في ميسان كاليد قولك إبهاي ميسانك قد ينمسان اويد الله أسغفرنا لك وما ملكو لك من الله مشاهد وكا مركب مشرك ملودن بالدف ضلبك رمائه نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام هو يدي او ميل مكية مدينة أولا حيسي كردمة هو يدي إياه إنتي مدينة تكتو عبد الله قبر بيسي سوز زيانتي soo noqotay iyey ma sa ku dhiman wiilay maxamed inuu siyaartoo doonay siyaaradii waa loo ogolaaday laakiin kuma qufraan dalbka marka gaal loo qufraan dalbii kale ku beddelaa dadka aan salaad u tokin jalaazama maya qaad ku dilay hada cuno ma jira ku badan oo cuno dadka qaad ku dilay maya أصوات قد يشح حسناً في إبراهيم إبراهيم يوم الذي كان معه إبراهيم من عيسى إذ وقت قالوا أي كيلهن لقومهم طالقه إنه أنه براء بريبا كان منكم يوم ما كتابدون العبوز العالي لله إلا غيرك إنه أنه براء بريبا كان منكم حقين يوم ما كتابدون العبوز العالي لله إلا كفرنا بكم وأني تكالوني بقرابتكم وان الديني بيننا وبينكم أنقي إذن كن العداوة عذو نمو يو البغضاء وعار أبداً ولِي ولِي النبض من إن تدعال حتى تؤمن إلى أثر ميسام بالله اللي وحده كليدي، إلا قول إبراهيم إبراهيم قول كيسو إذن فقد دين نموي لأبيه أبيه وكويري لا سقفرن لك وانك سقفرن وما عملك كوما أنهن كر لك أذى قابو من الله إلا حق يسمى شو عبك وما أنكن من الله من شيء وأحبكم ما ننكر هذا كلام كذا المثال ربنا رب يوم. عليك عديد شعب أن تواكلنا ثلاث ساعات ناي وإليك حقا أن أنبنا أُنّقِل ناي وإليك المصير أهشون حققواها ربنا رب جيوم لا تجعلنا هنقيئين فتنة ثم للذين كوي أفتنة أكفره جلوبه واغفر لنا نور نافرنا ربنا رب جيوم إنك هذاك أن تلعزيزك غالبة الحكيم mitä uhaa ui, niin niin ta' ienemille ja muhammed. Jaa, sydän, lahaa lelei. Allaha joo. Adhan kuta lassaara nai. Ku kuun noon nai. Adhan nukkua, haandoon no, mahka madatimadon. Allah, ilahukalla, dan annu da galla maino. Hännäga etkäisini. Ja joo juo jöjienä naga atkane. Ja joo joo joo joo joo joo joo joo joo عليك توكلنا وقوم المدن محمديه ويليك حقا غاغانو انابنا ان نكوني ويليك حقا اكو المسير اها شهدهن باهاده ربنا ربك لا تجعلنا ها نغيره فتنه فتنه للذين كفروا قالوا او انتي نغا ادكدان يينا كبرين او ينه دين حتى حقك تاغي ما نغا ادكدان وغفر لنا نو داف ربنا ربك يو انك العزيز تغالبات الحتم فصلت لغا كان لكم والقول بالله لقد كان لكم محايدين سقنا فيهم إبراهيمي إنتا رحسن أسوات كوداياشو حسنة ونكسن لمن بأسوات كوداياشادان كان يرجل الله أل ألرهجين أو كبقي يولي لقد كان لكم محايدين سقنا فيهم إبراهيمي إنتا الله سعطى أسوات كوداياشو في عانو حسناء limantu waxay bedel ka tahay la kumta bedel ka tahay liman bay ku dayashadaas u sugnatay kaana yarjullaahalla ka rajayno ka baqaya walaa inu kul mu rajaynaa iyo maalinta aakhira malintii qiyaamada wamayta wala qofki haqa ka jeedsada oo lagu kari waayo fa inallaahalla huw weso alqaniuka